وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير